وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَىٰ فَلَمَّا أَتَاهَا نُوْدِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي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 ان الساعة آتية الأكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى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 فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أَوْ يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أَوْ أن يطغى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 قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى وي لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى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 قالوا يا موسى إما أن تلقي واما ان نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى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 فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أُوحِيَنَا إِلَى مُوسَى أَن أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُنَّ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبْسَلْ لَا تَخَافُ دَرَكَ وَلَا تَخْشَى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 قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت امري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني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 يوم ينفخ في الصون ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما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 يَوْمَئِذِ لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحمن وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ علما وَعَنَتِ الوجوه لِلْحَيِّ القيوم وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا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 لَكَ أَلَّا تَجْوَعْ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا أَدَمُ هَلْ أَدْلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ الَّا يَبْلَى فأكلا منها فبدت لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّهُدَا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَا يَفَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعْيَاشَةً ضَكَاءً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى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 وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينهما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا